جنود الحق يا أملا 118. يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون أجران يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر. جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أملٍ <متدخل> يداعب فجرنا الزائر ويا صوتٍ يشيع الرعب في قلب الدج الجادر جنود الحق يا أملٍ يداعب فجرنا الزائر ويا صوتٍ يشيع الرعب في قلب الدج الجادر ويا دراع يصون الدين يحمي أرضنا الطاهر ويا دراع يصون الدين يحمي أرضنا الطاهر جنود الحق جنود الحق جنود الحق Altyazı M.K. طلوع جنود الحق جنود الحق وقفتم في سبيل الله يوما روع شجعانا غضبتم أي بركان انفجر من ادنيانا وقفتم في سبيل الله يوما روع شجعانا غضبكم أي بركان انفجر من ادنيانا وشاعت يقظه الاسلام تصميما وايمانا وشاعت يقظه الاسلام تصميما وايمانا جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا جنود الحب، جنود الحب، <تسجيل> <تسجيل> يا من تحملون النور وهج، رفعتم <تسجيل> مش على الإصلاح في الأوطان وهج. جنود الحب، يا من تحملون النور وهج، رفعتم مش على الإصلاح في الأوطان وهج. وخطوا محاومة الميدان رام الظلم أفواجا، <تسجيل> <أخدتم> وخطوا محاومة الميدان رام الظلم أفواجا. جنود الحب، جنود الحب، جنود الحب، يا أمنا. جنود الحق كتائب من جنود الله فالاصمام ترتعد وصيحات الهدا في كل ناحية لا مدد كتائب من جنود الله فالاصمام ترتعد وصيحات الهدا في كل ناحية لا مدد يكاد الصخر لو مسّته بالعزمات يتقضي يكاد الصخر لو مسّته بالعزمات يتقضي جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا أمنا جنود الحق، جنود الحق، أقيم الدرب لا تقول هذا الليل أثاره، أضيء فجرنا حتى نراه يشعل أنواره، أقيم الدرب لا تقول هذا الليل أثاره، أضيء فجرنا حتى نراه يشعل أنواره، فنسمو مثلما كنا هدات الناس أحرارا، فنسمو مثلما كنا هدات الناس أحرارا، جنود الحق، جنود الحق، جنود الحق يا أملاء. جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا املا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الراب في قلب الدجال الغادر جنود الحق يا املا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الراب في قلب الدجال الغادر ويادرع ان يصوم الدين يحمي ارضنا الطاهر ويادرع ان يصود الدين يحمي ارضنا الطاهر جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا املا